يقول بعض هؤلاء إن الحق يدور مع شيخه هذا الذي يفعله غلات الصوفية ويفعله غلات المتعصبة للمذاهب يتكرر اليوم كما يحصل بالأمس تماما بل فيه زيادة بل هناك زيادة في بعض الغلوة الآن موجود أكثر من تعصب بعض غلات الصوفية وتعصب بعض غلات الرافضة وتعصب بعض غلات المذاهب ولكنهم لا يقولون نحن نتعصب يسمون الأشخاص بغيره مسمياته يقولون ولا على السنة منهج السلب منهج على السنة العلماء